تبدأ نمكوا الحياة وأمل يا طرع إيه هو الأمل؟ هل ممكن نعيش من غير الأمل؟ طب لو عندنا أمل هل ده كفى عشان أهدافنا وأحلامنا؟ لما تفكر فيها تلاقي كل إنسان عنده أحلام أو أمال بدرجة معينة ففي ناس أحلامها بتفضل زي ما هي بتبقى تخيلية لكن في ناس بتاخد أحلامها وتحطها في الفعل ويبقى الحلم يتحول لحقيقة وده اللي أنا بقوله بين الحلم الخيالي والحلم الواقعي النهاردة هنتكلم في الاعتقاد في قوة الاعتقاد إذا ممكن تحول الاعتقاد سلبي إلى الاعتقاد إيجابي ومنتهى السهولة وحتلقى هل ممكن فعلا إنسان يغير اعتقاداته طبعاً وبتعملها باستمرار الإنسان لما يوصل من أول سنة عشرين لتلاتين سنة اعتقاداته نفسه قيمه بتتحوله وبتتشكل بترية بصيته جداً انت عارف؟ من غير الأمل الواحد ما نقدرش يعيش الأمل هو القوة اللي بتخلينا نقدر نشوف الفرص في كل تحديات نقدر نشوف إزاي ممكن نستخدم طاقتنا البشرية عشان كده باستمرار بقول في وجود الأمل بيتولد اليقين في وجود اليقين بيتولد الحب في وجود الحب بتحدث المعجزات خليك معايا هنتكلم في الاعتقاد وإزاي ممكن تغير الاعتقاد وبسرعة جدا وبروعة هنرجع في لحظات الحياة وأمل كثير من الأمور الواحد يعتقد أنها ممكن تكون سلبية يعني لكن أي موقف ممكن الإنسان يكون فيه ممكن يشوف الجوانب أو النواحي الإيجابية بالموقف نفسه ممكن أن شخص يتشام من حدث معين أو, أو موقف معين كل حدث لازم فيه جوانب إيجابية مثلا يعني حتى بالعمل حتى بالحياة يعني بالعمل في أماكن الواحد ما رتح لها ممكن يشوف الأماكن الإيجابية يتكيف مع العمل يبقى العمل بدلاً لا يكون هو مكان مرتاح يمكن يكون مكان سعيد بالنسبة له يعني أنا باعتقادي إنه لازم على كل شخص أن يعمل ما يحب لكي يحب ما يعمل عن ما يكون خلاف ما بين شخص وشخص أكيد أفضل الطريقة الإيجابية هي المعاملة معاه مع الهدوء وأفضل يعني الطريقة الإيجابية هي الهدوء والقدوة الحسنة برأيي تحويل الأمور مو كتير بإيدنا فالواحد ياخذ الأمور بروية أكتر ويكون مو أنه سلبي تجاه الأزمات بمر بيمر بس ما كتير يحط باله فيها لأنه الزمن كفيل بحل كتير من المشاكل فأجب على كل إنسان أنه يكون قادر وصبور على تحمل المشاكل في الحياة لأنه كل, كل إنسان في الحياة له مشاكل ويجب عليه أنه بيطور من سلوكه وبيطور من ويختار الإيجابيات دوناً عن السلبيات يتقاد السلبيات في جميع تعاملاته في الحياة الحياة وآمل عشان الإنسان يقدر فعلاً يحقق أهدافه وأحلامه لازم يروح أبعد شوية من مجرد حلمه خلاص لازم يعرف هو عايزي بالتحديد لازم يعرف زي ما قلنا قبل كده يكتبها ويكتب أسبابها ويعرف هو فعلاً عايز إيه لما تبقى عارف كل ده وكل مفاتيح النجاح اللي احنا كلمنا فيهم اللي انت عندك هدف وبعدين عندك دوافع وعندك طاقة والطاقة عندك مهارة وبتحطهم كلهم في الفعل وعندك توقع إجابي ورائع وتاخد التوقع ده وتحطه في الالتزام والالتزام عندك صبر وفي الصبر تديك مرونة لغاية ما توصل للاندباط والاستمرارية وبعدين أخيرا التخيل والتخيل ابتكاري لو عامل كل ده ووصلت البرمجة وبرده صلحتها ومع ذلك برضه ما بتحققش اهدافك ايه السبب هتلاقي وراها اعتقاد هتلاقي فيه اعتقاد سلبي هو اللي انك تتحرك لقدام كل حاجة في الدنيا بتقولها ورا اعتقاد كل شيء بتفكر فيه ورا اعتقاد لو انسان يقول لك انا اخجل ده اعتقاد خطير لو انسان يقول لك بخاف اتكلم قدام الجمهور ده اعتقاد ولا يقول لك عصبي ده اعتقاد اعتقاد مبني على إدراكك للأشياء واللي حصل في حياتك قبل كده الاعتقاد ده ممكن يتغير إزاي ممكن أغيري اعتقادي؟ أنت عارف حاجة بسيطة جداً أنت نفسك اعتقاداتك بتتغير باستمرار إزاي؟ أنت ممكن تكون بتحب إنسان وبعدين تحصل مع غلطة واحدة وتلاقي نفسك فجأة بطلت تتكلم على الإنسان ده زي ما قلتها كده أن المخ بيبني على آخر تجربة إذا كان المخي بيبني على آخر تجربة والاعتقادات تتغير على أساس الحواس الخامسة بفرض أنت الوقتي استخدمت حواسك الخامسة بطريقة معينة وبت وبعدين بسيط ليه فيها حاجة راحتها وحشة ولا ولا فيها دودة ولا فيها دبان وتغير تماماً إيه اللي تغير معها تغير مع الاعتقاد مش بس تغير معها البرمجة الاعتقاد كله تغير يعني ده معناه لو ناخد الطريقة دي ونفكر فيها كويس ولا إن فعلا ممكن أغير برمجة وغير مع اعتقاد ده يكون اكتشاف خطير وده اللي حصل في تغيير الاعتقادات لما ممكن نفكر إذا ممكن أغير اعتقادات لو أنت تفكر في اعتقادات اللي أنت مش عايزه ويفكر مش عايزه ليه مثلا مثلاً أنا إنسان خجول ده اعتقاد سلبي بالنسبة لي لأن بيخليني لا أتكلم مع الناس بيخليني أتفادى مثلاً اجتماعات بيخليني لأنه عبارة عن خوف اجتماعي فبيخليني أتفاد الناس لما قول انا اعتقادي السلبي أن أنا عندي خجل طب الاعتقاد السلبي ده بيسبب لي إيه بيسبب لي بأن أنا معدي صعاب نفسي أن أنا ببعد عن الناس أن أنا بتفادى لدرجة أن أنا ممكن ما أخدش وظيفة عالية عشان أتفادى الآخرين لما تيجي تفكر ده اللي تبع الاعتقاد طبعاً بيسلب منك حاجات كثير. وبعدين تقول طب انا عايز ايه عايز اعتقاد مختلف ايه هو عايز يكون عندي ثقه في نفسي طب عايزها ازاي وهتدي لك إيه؟ شوف انا عملت ايه بتفكر في الاعتقاد السلبي بيسبب لك ايه الاعتقاد الايجابي هيديك ايه وبعدين تفكر طب ايه المصادر اللي عندي اللي ممكن تساعدني عشان أغير اعتقادي السلبي لاعتقاد ايجابي وممكن استخدم المصادر دي إزاي؟ ممكن استخدم المصادر دي امتى احط وقت وعارف ازاي يعني لما اوصل افكر بالطريقة دي ما بقاش أفكر خلاص في الطريقه السلبيه بقى افكر في الطريقه الايجابيه فبحول تفكيري من سلبي الى اتجاه ايجابي انت عارف لو أي حد يقول لي والله انا عندي اعتقاد اقول عندك حق. حتى لو سلبي طالما قالي عندك اعتقاد اقول له عندك حق وبعدين اقول هل هو اللي انت عايزه واحد يقول هل هو الشعور اللي انت عايزه لك لا طبعا طب أنت عايز إيه يقول عايز شعور أحسن من كده واحساس أحسن من كده طب تعملها ازاي بخلي فكر في مصادره بدل ما بيفكر في التحديات اي حاجة في الدنيا بتفكر فيها بتكون مبنية على برمجتك السابقة ولما تكررها اكتر من مرة بتتراكم في عقلك وتتبرمج اكتر واكتر في العقل اللواعي وطبعا مع اعتقاد انت عارف لما حد لك انا اعتقادي قوي ان انا ممكن حق اهدافي الاعتقادات دي زي مثلا واحد زي نابليون هيل اللي هو عمل الكتاب اسمه فكر واختاني قال لك عقل الإنسان أي حاجة بفكر فيها ويصدقها ممكن يحققها عقل الإنسان لو فكر في أي حاجة ويصدقها ممكن يحققها <تصفيق> أما تلاقي up high enough لو تكونوا عندفسك صحيح أو في خاطئ في كل الحالتين أنت عندك حق لو بفكر في اعتقاد أنه حاجة ممكن أعملها أو حاجة ممكن أعملهاش في كل الحالتين أنا عندي حق يعني معنى كده لو فكر إذا كان أي إنسان ناجح أنا ممكن أكون ناجح زيه. ده اعتقاد جديد. هقول لكم حاجة. أنا أول ما سفرت على كندا كان عندي اعتقادات سلبية كتير. أولاً إن صغير في السن. ثانياً معيش فلوس. ثالثاً معرفش حد هناك. رابعاً من أصل عربي. والواحد بيفكر في نفسه زي ما كني الأجانب أحسن مني. وده كان اعتقاداتي شخصية. لما جات سفرت على برة سفرت بالاعتقادات دي. وطبعاً على هذا الاسلوب كنت حاسس نقال من الناس. هم الناس اللي ناجحوا دول أحسن مننا في إيه؟ هي البلد دي عندها كم سنة؟ عندها 250 سنة؟ أنا جاي ورايا 7000 سنة عندي حضارة، عندي تاريخ، عندي دين، عندي قيم، عندي أخلاق عندي كل ده اللي موقفني اعتقاد شخصي اعتقاد شخصي أن أنا أقل من الآخرين عش كده مفكر بطريقة مختلفة ولسانية واحدة أنا صغير في السن أحسن بكثير جداً من أنا عجوز ومش عارف أنا بعمل إيه فسن الصغير هيقدمني الأدام لو فكر ما يعيش فلوس، طالما كل الأغنياء اللي في عالم في يوم من الأيام ما كانش معهم فلوس وعملوا إيه؟ بدأوا يفرق لهم ويكبروا نفسهم لغاية ما يوصلوا مرحلة بقى هو بقى غني، غني منين؟ عمل نفسه بنفسه. لو معرفش حد هعرف، ما عنديش أصدقاء هعرفهم، هتعرف على أصدقاء. ما عنديش دراسات عندي ولكن هدرس هنا. فبتوصل لمرحلة طالما حولت اعتقادك من سالب إيجابي الدنيا كلها تشوفها بطريقة مختلفة تماما عارف زي مثلا لما بتكلم على على شقراط. وفي واحد راح في بلده قال له يا ترى الناس اللي هنا اللي عايشين هنا نظامهم ايه فسقراط قال الناس اللي عندك انت نظامهم ايه قالوا والله الناس اللي عندي في منتهى السلبية اخلاقهم وحشة ما تعرفش تعامل معهم سقراط بابتسامه بسيطه هنا نفس الشيء ما صحكش تعيش هنا بعدها باسبوع تاني قال شاب ترى الناس اللي هنا نظامهم ايه انت الناس اللي عندك انت نظامهم ايه أخلاقهم جدا ممتازين تقدر تعيش معهم بسهولة قال له بسرعة أخد شاء لأن الناس اللي هنا نفس الشيء وراه أي الكلام ده الشخص الأولاني وراه اعتقاد أن كل حاجة في الدنيا السلبية مهما راح ومهما راح أي مكان هو خد نفسه معاه في المكان الجديد وهو ده الجزء السلبي ونفس الشيء بالنسبة للشخص اللي كان إيجابي هو بيشوف الدنيا بترية إجابية عشان كده اعتقاداته إجابية فكل حاجة قدامه بتبقى إجابية بعدين هكلمكم على قوانين العقل اللاواعي وشوف أدي قدرة القوانين دي بتحرك اعتقاداتك ويمين معنى كده ان انت لو عارف اعتقاد سلبي عارف بيسبب لك إيه وعارف الاعتقاد الإيجابي وعارف بيدي لك إيه وعارف مصادرك وعارف تعملها إمتى مجرد ما تعرف كده فاضل حاجة هل ممكن تشوف نفسك باعتقادك الجديد هل ممكن تشوف نفسك وانت عايش باعتقادك جديد؟ لأن ممكن حد يغير اعتقادات وبعد كده الا نفسه في الاعتقاد الجديد مش عارف يعيش طبعا هنا ما بتكلمش على اعتقادات الدينية بكلم على الاعتقادات الشخصية. ان حد يقول لك انا مريض انا مثلا في حاجة. هل عمرك شفت حد بيخاف من الاسانسرات وعشان وي... بيخاف من اسانسير يطلع 700 سلمة هالمك لا حد بالمنظر ده فده اعتقاد واعتقاد خطير ان الشخص نفسه بيخاف من الأسانسور المخ مش هيسيبه المخ هيجيب له جران هل بيخاف من الأماكن المرتفعة هل بيخاف من الطائرات وبعدين أماكن المغلقة وبعدين أماكن الضلمه هو المخ كده المخ بيكبر على إنجازات فلازم تاخد بالك انت بتقول لنفسك ايه انتوا عارفين انا بعمل ايه بالنسبه للتحدث مع السلبي اعملوا حاجة زي دي أي حاجة سلبية يقولها النفسي أشدها ألسع نفسي عشان أفتكر ما قولش كده تاني قبل ما مخي برمجها فأعمل كده اشتري لك أستيكة زي دي ولبسها وبعد يقول لنفسك أنا ضعيف أنا خجول أنا مش معتقد في نفسي ولسع نفسك في الحالات دي هتحرم تعملها أنا حتوجعك هيبقى رابط يفكرك أنك ما تعملش كده تاني وده الرابط الزهني لأن كل اعتقاد سلبي عندنا إحنا اتبرمجنا بيه احنا ما تولدناش بالمنظر ده احنا البرمجة ده بطريقة سلبية فلازم تعرف ازاي تاخد البرمجة السلبية وتحولها الايجابية والاعتقاد السلبي تحوله ايجابي الاعتقاد الايجابي هيشتغل معاك هيوصلك لاعلى الدرجات في حياتك هيخليك تحقق امالك واهدافك وده الغرض من اللي احنا بقوله دلوقتي هل ممكن انسان فعلا ممكن يغير اعتقاداته لك حاجة بسيطة جدا في شخص كان مريض المريض ده معايا. المريض ده كان معتقد أن جثه معتقد أنه جثة أنه مش شنان أنه معتقد أنه جثه الدكتور بتاعه قاله أو سأله قاله يا ترى ممكن تاخد أدوية الشخص قاله أخد أدوية الجثث ما بداخدش أدوية فالدكتور قاله يا ترى الجثث بتنزف قاله أنت مجنون الجثث ما بتاخدش حاجة ما بتنزفش فالدكتور قال له تُسمح لي راح اخذ دبوس وراح حشكه لما شكه راح منزل دم فالمريض بصر الدم ووصلوا لدكتور قالوا تعرف يا دكتور عندك حق ان الجثث بتنزف عنده اعتقاد كان الجثث ما بتنزفش عشان كده الجثث بتنزف فدكتور قالوا طالما الجثث بتنزف يبقى الجثث ممكن تاخد أدوية حنشوف حكاية البنات مين دي بعدين المهم الجثث تاخد دوا لما كانش عايز ياخد دواء فاكروا انه مات من زمان وجثث ما بتاخدش أدوية وجثث ما بتنزفش فهدي حاجة هل القصة كان في شاب خسر كل فلوسه وكان تعبان نفسيا وماشي م هو قاعد وعنده حامل هم الدنيا كلها وبين الأشجار طلع له واحد راجل كبير في السن شكله طقي جدا وراح قاعد جانبه قال له مالك لك فالشاب قال له والله أنا خسرت كل شيء خسرت كل فلوسي مديون جدا مش عارف أعمل إيه فرجل قال له أعتقد أنه ممكن أساعدك وراح ما طلع دفتر شيكات من جيبه وراح ما ديله على شيك بمئة ألف دولار وراح كاتب اسمه الشاب شاف المئة ألف دولار ما كانش شيئتي نصدق نفسه بس لقى الاسم ماضي بمين واحد اسم جون دي روكفيلر روكفيلر كان من اخرنا اغنياء العالم في الوقت ده وكان معروف انه بيساعد الناس بقى باساليب غير طبيعية فشاب قال لك انا كنت محظوظ له لوكفيرر اداني ال100000 دولار حياتي كلها اتغيرت فاخد الشيك وجري على مراته قالها اسمعي هدي الشيك بمئة 100000 دولار اعمل ايه مراته قالت له تعرف في حاجة من الاثنين ممكن ناخد الشيك ونصرفه, ونصرفه ونسدد كل الديون علينا ونبدا ثاني من اول وجديد او نخلي الشيك عندنا ونحاول لوحدينا نشتغل جامد ونشوف ممكن يحصل لي ولو حصل حاجة عندنا شيك، فشاب لا تعرفي عندك حا، خلي الشيك على جنب وخله الشيك على جنب وبدأ بدأ يكلم الديانة ويدوهم مدفوعات على طولية المدى شوية وبدأ يشتغل وبدأ يفكر بقى مبتكر وفقل من سنة سدد كل اللي عليه والشركة رجعت تاني من أوله وجديد خلينا نرجع للراجل العجوز قبل ما يمشي قال له تعرف أنا عايزك ترجع لي هنا بعد سنة وتديني شيك وتديني فلوسي ومن غير أي فوائد. فبعد السنة الشاب خلص كل شيء بقى عنده فلوس الشركة تحاولت بقت رائعة فاخد الشيك وجري على نفس الجنينة وعلى الوقت اللي هم حددوا مع بعض ولقى بين الأشجار راح طالع نفس الراجل ومقرب منه وقعد جنبه الشاب كان في منتهى السعادة وقرب من الراجل ولسه حيديله الشيك ولسه حيحكي له حكا إيه إيه اللي حصل لا الأشجار تفتح تاني وفي واحدة لابسة أبيض فبيض راح اتماقربها من الراجل ده وراح من إيديه وقالت للشاب أنا أسفة جدا أتمنى ما يكونش دقيقك لأن هنا وراء في مستشفى للعجزة والشخص ده بيهرب من المستشفى من وقت للتاني وبيقول للناس إنه جون دي روكفيلر دلوقت عايزين نعرف هو إيه اللي حول الشاب بمية في المية؟ الشيك؟ ولا اعتقاده؟ الشيك المزيف لأن الشخص ما كانش روكفيلر يعني معنى كده إن الاعتقاد قوة الاعتقاد روعة في شخص راح لوحدة من اللي هي بتشوف البخت وبعدين قالها أنا عايزك تشفي البخت. يطلوا على فكرة أنا شايفة بختك إن أنت من أحفاد نابليون وهتكون من أنجح الناس في العالم. لا صحيح. له فعلا في خلال سنتين الشاب كان ناجح جدا ورجع لها تاني ودها فلوس ودها فلوس أكتر ولا مش عارف أشكرك إزاي لأن أنا من أحفاد نابليون. يطلوا نابليون مين؟ لأن أنت مش من نابليون. قالت له أول مرة أشوفك. أنا ما حتى. يعني معنى كده قالت له كلمة الكلمة خدها وحولها وصل لمرحلة. انه نجح في حياته انت عارف في مسأل عربي لك اعتقد في الحجر يشفيك الاعتقاد ده في منتهى القوب منتهى الخطورة لما تعتقد في اي شيء انه حقيقي الاعتقاد مش محتاج انك تكون شيء حقيقي ولا غير حقيقي كل اللي محتاجه ان انت تعتقد في انه حقيقي لو انت عندك صديق وما اعتقد انه لطيف هتخرج معاه لو حصل حاجة تعتقد انه مش لطيف هتتفداه وهي هو كده المخ بيبني على آخر تجربة الاعتقادي يروح مع البرمجة الجديدة لو أنا بنيت آخر تجربة ان أنت سلبي هبني عليها واعتقادي أكون على نفس الشيء لو بيد آخر تجربة ان أنت جابي هرجع ثاني وعلى نفس الشيء يعني معنا كده اعتقاداتنا بتحركنا في الدنيا لو كلام ده مظبوط طبعا مللي هذا ترى في أصناف من الاعتقادات في أشكال من الاعتقادات زي ما في أصناف من الأمل وفي أشكال من الأمل الاعتقادات ليها أشكال ولها من من أصنافها ومن أنواحها الاعتقاد في الماضي معظم الناس عندها حاجات سلبية من الماضي طبعا الشعور والأحساسيس الماضية بتكون بالنسبة للشخص حاسس своих عنده الماضي ضعيف in بالنسبة له فبيروح للماضي ويجيب له Taoiseך من فالأحساسيس شعورا السلبية أنا رحت الماضي جبت شعور سلبي وحاسس ان الماضي بالنسبة لي مغلق لما أقول له فكر في الماضي يقول لك الماضي بالنسبة له كله أحباط كله تعب نفسي فشخص عنده اعتقاد سلبي عن الماضي واللي حصله في الماضي والاشخاص اللي كانوا حياته الماضي وسلوكياته في الماضي يقول لك انا عايز اقفل الماضي مش عايز اعرف حاجة خالص عن الماضي لان الماضي هو السبب في البلاء اللي انا فيها ولو ان الشخص بدأ يغير اعتقاد ولكن كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما لتحسين حياته يعني انت لو تاخد الماضي وتحطه عبارة عن صندوق الصندوق ده فيه ثروات من الخبرات وتجارب وتشيل منها الشعور والاحساس الس هنتكلم فيها بعد كده لما تشيل منها الشور العصي السلبية وتخليها خبرات وتجارب يعني معنى كده ان انت في أي وقت عايز تجربه روح للماضي هتلاقيها سأل واحد صيني الراجل ده كان ناجح جدا قالوا له يا ترى ايه سر نجاحك قال لهم الخبرات والتجارب قالوا طب الخبرات وتجارب نجيبهم منين قال لهم من القرارات الصح قالوا طب القرارات الصح هنجيبها منين قال لهم من الخبرات وتجارب الفشلة يعني معنى كده لو عايز تفشل افشل جدا لان في الحالات دي هتتعلم اكتر وتتحول لحياتك وتوصل لأعلى المراكز في حياتك مفيش حاجة اسمها فشل تكلمنا قبل كده في خبرات وتجارب مفيش حاجة اسمها فشل في خبرات وتجارب والماضي مهما كان الماضي هسألك سؤال هل عمرك تبص في الوراك للماضي وتقول ده اللي انا عملته هناك انا كنت خبي جدا ازاي اعمل حاجة زي كده بس عارف ده كان احسن اختيار لك في الوقت ده عشان كده بقول باستمرار ان كل إنسان بيختار أحسن اختيار له في الوقت الحاضر. يعني أنت في الماضي اخت... الاختيار ده بالنسبة لك كان أحسن اختيار. فسواء كان عندك علاقة غلط. كانت أحسن اختيار بالنسبة لك. سوا كانت في شغله أنا غلط. كان أحسن اختيار بالنسبة لك. عمل تسلوق غلط. كان احسن اختيار بالنسبة لك. في المرحلة دي انت تشوف اللي أنا عملته في الماضي هل في الحالات دي أداي بي النهاردة؟ أداي في الوقت الحاضر؟ لأن أي حاجة تجبيها من الماضي؟ هتعيش بشعور وحاسيس في الوقت الحاضر محدش بيحس في الماضي محدش بيحس في المستقبل انت لازم تحس دلوقتي لازم تحس في الوقت الحاضر عشان كده لما تجيب حاجة من الماضي وتقول لك أنا كنت غبي جدا ان أنا فكرت بالاسلوب ده فكر مرتين لأن الحاجه اللي انت تعلمتها في الماضي كبرتك ولو لانك اتعلمتها كنت هتقع فيها تاني وتالت ورابع عشان كده بتتعلم من الماضي وبتكبر في الوقت الحاضر وتحسن بها المستقبل وهي دي الماضي عشان كده لما نيجل أقولك إزاي حد يكون عنده اعتقاد سلبي من الماضي وبعدين عنده اعتقاد سلبي من المستقبل فكر في دي إن ما الماضي إلا حلم والمستقبل إلا رؤية لكن إنك تعيش اليوم بكل ما عليه بيخلي الماضي حلما من السعادة والمستقبل رؤية من الأمل يعني معنى كده إن أنا الماضي وخدت الماضي وحاولت تجربه لخبرات وقدرات وخدتها وكبرت بيها الشعور وأحساس ما تدينيش لأننا عملته في الماضي أحسن حاجة بالنسبة لي تاني نوع من انواع الاعتقاد اعتقاد سلبي في المستقبل هدي لك والله المستقبل بالنسبة لي مستقبل ضعيف أنا كنت كنت بادئ محاضره في الجامعة من جامعات بعد ما خلصت قال لي الناس الطلبه قالوا دكتور انت قلت رؤى رائعه لكن في مشكلة الناس عندنا هنا ما بيشتغلوش قلت له يعني ما بيشتغلوش قال لك والله ولا ولا حتى 2% بيشتغلوا فده اعتقاد في المستقبل اعتقاد سلبي في المستقبل طب في ناس اشتغلوا اقول لك اه حتى ال1% طب انت ليه ما فكرتش نفسك الواحد في مية دول؟ اسمعنا حطيتنا هنا ناسك السلبيين انت تعرف حاجة؟ قالك بعرف لغات بعرف كمبيوتر ممتاز ايه اللي مخوفك؟ قالك ان انا شايف ناس كتير ان العالم كله بنفس الطريقة دي طب انت ايه وديك مع العالم كله؟ زي ما حد يقولك ولا تعرف النجاح الواحد الناجح بيبقى وحيد لان فوق في القمة في واحدة هو فوق بالقمة ما فيش وحدة تحت اللي زحمة تحت في ناس كتير زيد عن النزوم هتلاقي الناس عنده مشكلة يروحها بالمرسيدس هو ده الجو هو ده القدرة عندك مشكلة تحت مع العالم دي كلها ايه اللي معاك تحت اطلع فوق هتلاقي الجو احلى هتلاقي تفكير احسن هتلاقي الناس اخلاقهم احسن عشان كده الاعتقاد السلبي لازم يحوله لاعتقاد ايجابي دلوقتي خليك معايا هقول حاجة مهمة جدا ازاي ممكن تحول اعتقاد سلبي لاعتقاد ايجابي جاهز لان هنعمل حاجة بسيطة جدا دلوقتي بس في منتهى القوه عايزك تكتب طبعا عندك ورق لو ما عندكش وراء قلم أنا شايفك اقفل التلفزيون أنا شايفك طلع وراء قلم أحسن أنا حاجري اكتب الاعتقاد السلبي اللي عايز تخلص منه واحد بس أنا طبعا ضروري عندك مليون اكتب واحد واحد اكتب واحد عايزك تكتب لي خمس أسباب ليه عايز تغيره بيسبب لك ايه الاعتقاد السلبي ده بيتعبك ازاي خلاص خليه على جنب الوقت عايز تكتب اعتقاد إيجابي واكتب خمس حاجات هستفيدها من الاعتقاد إيجابي. دلوقتي عندك الاثنين عندك السلبي وعندك الايجابي دلوقتي عايزك تكون جاهز لي انا هعمل لك حاجه في منتهى القوه دلوقتي عايزك تغمدانيك وخد نفس جامد وعايزك تفكر في الاعتقاد السلبي وانت فاكر في الاعتقاد السلبي وانت مرتاح ومغمض عينيك عايزك تفكر يا ترى اعتقادك السلبي بيسبب لك ايه وانت عارف كويس قوي بسبب لك اعتقادك السلبي بيسلب منك ايه يا ترى لما تبصي في المراية بتقول لنفسك ايه يا ترى أصدقائك رأيون فيهم ايه يا ترى إنت شعورك وحسيسك عن نفسك عملة ازاي يا ترى رأي ناس فيك ايه لو عندك أولاد أولادك بيبصي لك إزاي؟ وانت في نفس الاعتقاد السلبي؟ وبعدين خلي بالك ان الزمن عمالي عادي وصلت السنة من اليوم بنفس الاعتقاد السلبي ترى احساسك نفسك عامل إزاي بتبوص في المرآة تقديرك نفسك عامل إزاي رأي الناس فيك إيه رأيك أنت في نفسك إيه تقديرك إزاي عامل إزاي طب رأي أولادك فيك إيه لما تيجي تفكر فيها والزمن عملي يجري واعتقادك السلبي عمل ياخدك وبيعد خمس سنين من اليوم ما هي الزمن بيعدي بنفس الاعتقاد السلبي وبيبقى أقوى من الأول تخيل نفسك خمس سنين من اليوم بنفس الاعتقاد السلبي لما بوص في المرآة هي ترى رأي الناس فيهم ايه في فيكي انت عامله ازاي رأي اولادك فيك عامله ازاي وتخيل هتقعدي عمل ياخدك ويعدك لغاية عشر سنين من النهاردة بنفس الاعتقاد ونفس القوة بيسلب منك ايه بيشد منك ايه وشوف الزمن عمالي عادي وانت وصلت 20 سنه من اليوم بنفس الاعتقاد السلبي ممكن يكون انا ضعيف ممكن يكون انا اخجل ممكن انا انا ما اقدرش ابطل التدخين انا كده تخيل عشرين سنة من اليوم هيحصل لك ايه بنفس الاعتقاد السلبي ده هيحصل لك ايه بتبص في المرايه بتشوف ايه الناس رايون فيك ايه حس بنفس ده مع الألم وانت هناك اعرف إن الحمد لله ما عدتش 20 سنة من اليوم ورجع تاني في الوقت الحاضر عايزك تاخد نفس جامد وطلع بقوة ودلوقتي فكر في الاعتقاد الإيجابي وتخيل نفسك باعتقادك الإيجابي وانت عندك الاعتقاد الإيجابي وعندك الأمل وبص نفسك في المرآة وانت عندك القوة دي وعندك القدرة دي ساحة تبص لقيه رأيك في نفسك زاد تقديرك نفسك تحسن صورتك ذاتية أقوى الناس رايقك ان أنت مثل أعلى لهم وشوف نفسك بتجري مع الزمن وسنة من اليوم بالاعتقاد الجديد شوف حياتك هتحسن إزاي شوف قدراتك هتزيد إزاي شوف نتائجك هتزيد إزاي شوف هتتحسن في كل شيء شوف أخلاقك تحسنت إزاي شوف رأي الناس فيك ايه شوف رأيك في نفسك إيه وأنت على مدار الزمن وصلت الخمس سنين من اليوم بالاعتقاد الجديد بالقدرات الجديدة بالقوة الجديدة إحساسك بقى عامل إزاي قدراتك بتعمل إزاي والزمن بيجري وأصبحت عشر سنين من اليوم بالاعتقاد الجديد شوف اعتقادك الجديد وصلك فين بعد عشر سنين من اليوم وقدراتك هتبقى إزاي وحد تستفيدي أكثر من كده. والوقت يرجع في الوقت الحاضر وخذ نفس جامد وطلع شوية شوية والوقت يفكر يا طرح أنا عايز من فيهم؟ مين فيهم أحسن؟ لأنا لأ بقول لك طالما أنت عايش عايش عايش بأحسن طريقة طالما بتكلم ناس اتكلم أحسن كلام. طالما بتفكر في الأصدقاء اختر أحسن أصدقاء. طالما بتاكل تاكل كل أحسن أكل. طالما بتمشي امشي في الأماكن الكويسة. العب رياضة باستمرار. حط اعتقاداتك ان ده اعتقادي الجديد انهنا زي ما كوني تولدت النهاردة. اتولدت اليوم لانه كل يوم بتستخدمه اليوم ده معاك. زي ما لك ازاي. يقولك كل يوم يصبح فيه الإنسان يقول أنا يوم جديد على عملك شهيد فاختنمني لإني لا نعود إلى يوم القيانة اليوم ده عايزك تستخدمه بكل معانيه استخدم قدراته ولم تكلم نفسه غلط لما تفكر باعتقد سال بيقول إلغي إلغي كلام ده كان زمان خد بالك أي صوت داخلي هيجيب لك برامج من الماضي مش ممكن يبتكر المستقبل مش ممكن يتكلم في الحاضر فالصوت الداخلي يجيب لك فقط الماضي عشان كده قلته يمكن كان في الماضي لكن اليوم أنا أقوى. وتاخدها وتقول إلغي وتتحرك فاكرين إن دي أي اعتقاد سلبي شد الأستيكة خلي إيدك توجعك تقول إلغي خلاص انتهيت كفاية كده لما تتوجع كفاية عندي خلاص اعتقادات سلبية كافية من أول اليوم عندي اعتقاد إيجابي لأن أنا عايش عايش عايش أخلي حياتي تبقى أحسن حاجة ليه؟ والأولادي والعيلتي والأصدقائي والآخرين وكون مسأل أعلى النفسي ومسأل أعلى الناس ليه أختار السلوكيات الغبية؟ ليه أختار الحاجات الخطر؟ ليه أعمل الحاجات اللي ماشي لازمة إطلاقاً؟ عشان كده من أولي اليوم بتفكر ان كل اعتقاداتك تحولها لاعتقادات تتماشى مع قيمك تحارف مرة كنت معزوم على عشاء وبعدين واحنا عاديين نشل لها بصيت لقيت سمعنا صوت جاي من المطبخ واحدة عملتها من أنا قولت حد مات فجرينا جري على المطبخ شوف ايه لقيت واحده واقفه بتعمل تقليه بيتك قالت لي بعمل ملوخية يعني ايه اللي عملتيه ده قالت لي لازم لازم الشهقه شهقه اهدى انت ده انت ده, انت ده انت ده انت خوفتينا افتكرنا حد ماتت لا الملوخية لازم الشهقه من غير الشهقه ما تنفعش الملوخيه شوف البرماقه والاعتقاد خوفتنا كلنا عشان الملوخية وطلبه ما مع معطيش الشهقه دي احصل ايه لا من غير الملوخية ما عندكش فكره عن شهقه ماما تجيبك من آخر الشارع شوف البرماغر اللي بتجيبها ودكتورة محترمة اثنين وأربعين سنة ولازم تعملو خياب الشهادة اعتقاد الوقت حان انه يتغير اعتقاد عجيب انا مرة كنت واخد سيارتي من من مونتريال على كيبات وانا ماشي في السكة بسيت لقيت أنا واقف أشخاطر كنت عايز اشرب حاجة اجيب زجاج مية وبعدين بصيت لقيت في ولد صغير كده راحت الخمسة وعشرين سنت في المكنة وراح ضرب المكنة بالشلوت وراح مستني إنها تنزل الكوكاكولا بتاعته أو تنزل حاجة العايز يشرب فانا روحت عليه ورتوله انا كمان عايز اشرب حاجة لازم احط الفلوس وبعدين ان اضربها بالشلوت عشان تنزلي قال لي اه طبعا طبعا طبعا تعلمت الكلام دا مين قال لي بابا بابا باستمرار بابا دي يعني الماكن اللي في العالم كله اضرب بالشلاليت يعني بابا حريف شلاليت فالولد برمج انه لازم يضرب دي بالشلوت والا الكوكا ما تنزلش فروحتان حطيت الخانسة وعاشين سنت من غير ما اضربها بالشلوت وراح تنزل لي كوكاكولا باخر روعه والميه اللي انا عايزها ومشيت وعمال باستغراب جاي من كوكب ثاني لان طالما برمجت على حاجة وفي اعتقاد وراها خلاص انت هنا بتتصرف على أساس هذا الاعتقاد فالنهارده يكون اعتقادك ان أنا احسن من أي وقت تاني في حياتي ليه لأن قررت خد بالك الاعتقاد عشان يتغير لازم تقرر فمعايا دلوقتي قول انا قررت قول أنا قررت انا قررت قررت ان اكون احسن حاجة في حياتي اسمع هو مش وقت انك تعيش حياتك بسعادة مش انت عايز تكون سعيد مش عايز تكون ناجح طب ايه اللي موقفك ايه اللي مسكتك تقول لي الخوف طب ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لك قلت لك قبل كده ان لو حاجة انا احطاه في الفعل وما تموتنيش تخليني اقوى اللي موتنيش تخليني اقوى الموتنيش تخليني اقوى باستمرار الحديد بيحصل له ايه مش الاول حديد بيتني يحطوه في النار وبعدين يحطوه في ماء يبقى منطلق قوة دي كلها تحديات الحياة تحديات الحياة بتخليك أقوى عشان كده خلي اعتقاداتك جديدة تكون أنا أحسن إنسان في حياتي وهشتغى على هذا الأساس من هذا المنطلق هتعلم أكتر هشيل كل السلوكيات السلبية هكبر في الدنيا هتمتع بحياتي عشان أكون سعيد عشان كده اعتقادك جديدة لأن قررت أكون سعيد إن أنا قررت إن أنا أكون ناجح قررت إن أنا استغيض لكل لحظة في حياتي آخر لحظة قررت إن أنا فعلاً أتنفس هواء نظيف هواء الاعتقاد الجديد واستمرت باستمرار إن الشمس بتيجي بعد الغيام والنور بيجي بعد الظلام وبالامل بيتولد النجاح عشان كده عيش كل لحظة كأنه في حياتك عيش بالإيمان عيش بالكفاح عيش بالامل وعيش بالحب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 ما نفس الشيء بالنسبة لللي جاي الماضي خلاص راح وانتهى وحتى لو كان فيه احباطات حتى لو كان فيه تحديات انسى لأن الماضي كان ماضي وابتسمى خلي على وجهك ابتسامة انتعارف؟ ده ابتسامتك في وجهه أخيك الصدقة الابتسامة مهمة جدا طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهربة لمدة أسبوع بتكلم على كلام خطير أنا. أنا, أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سألويت وأنا عايت 3995 أنا في 5000 مكالمة